الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأزكى صلوات الله وتسليماته على رحمته للعالمين وحجته على الناس أجمعين سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون رضي الله عن من دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين خير ما أحييكم به أيها الإخوة والأخوات تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورز الله الإخوة في مركز الدوحة للخير جزاهم الله خيرا عن ما قاموا به من عقد هذا المهرجان لايقاظ الامة او لاستمرار ايقاظ الامة بقضيتها المركزية الاولى قضية المسجد الاقصى او قال شيخنا الشيخ عبدالعز قضية الاسلام والمسلمين الاولى للتذكير والإيقاظ والتنبيه بخطورة هذه القضية التي ربما يغفل الناس عنها أو يتشغلون عنها بقضايا أخرى ورز الله الإخوة الذين لبوا الدعوة من العلماء والدعاء الذين قدموا إلى هذا البلد الخير من بلاد شتى من مشرق ومغرب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل خطوة خطوها في ميزانهم يوم القيامة حسنات ودرجات عنده كما قال تعالى ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وشكر الله للإخوة الذين شاركوا في هذا المهرجان وجاءوا ليستمعوا إلى إخوانهم العلماء والأدباء والشعراء والمنشدين أسأل الله أن يجزي الجميع خير ما يجزي العاملين الصادقين عنوان هذا المهرجان احكي أقصى احكي يا اقصى اي عنوان كلام الاقصى يحكي وعلينا نسمع ويترى هل الامة ستسمع ام لا تسمع واذا سمعت هل تستجيب او لا تستجيب اخشى يكون المصير كما حكى الله تعالى عن قوم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم أسأل الله ألا تكون أمتنا من هذا الصنف مهمتنا أن نحكي بلسان الأقصى أو يحكي الأقصى لنا ماذا سيحكي لنا الاقصى او ماذا نحكي نحن على لسان الاقصى وهل من فائدة من هذا الحك نسأل كل حكي في حكي وهل الحك يفيد اقول نعم لابد من حكي لابد من كلام العرب يقولون ان الحرب اولها كلام والله تعالى يقول وقل اعملوا يعني حينما اراد ان يأمرنا بالعمل قل اعملوا قبل العمل كلام والقرآن الكريم هو كلام كلام الله عز وجل فلا عيب في الكلام وانما العيب في ان يسمع الكلام ولا يجد من ينفذه ان يتحول الكلام الى واقع مشهود وهذا ما يعاب على امتنا انها امة كثيرة الكلام قليلة العمل نحن نريد ان نسمع من الاقصى لو حكى لنا ماذا سيحكي لنا الاقصى سيحكي لنا الاقصى تاريخا طويلا سيحكي لنا الاقصى كيف استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته الارضية من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وكيف صلى بالانبياء كيف اجتمع الانبياء به في هذا المسجد وصلى بهم اماما وكيف صعده إلى السماء إلى السماوات العلا إلى صدرة المنتهى وكيف عاد إلى الأرض وكيف رجع من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام سيحكي لنا هذا سيحكي لنا الأقصى أن المسلمين صلوا إليه ستة عشر شهرا وهو قبلتهم كان هو القبلة الأولى للمسلمين سيحكي لنا من صلى فيه من المسلمين من الصحابة ومن التابعين ومن القرون الاولى ومن علماء الام ومن ايمتها سيحطي لنا كيف وصل اليه الفاتحون المسلمون ابو عبيدة ومن معه من الصحابة وكيف وصل اليه عمر ابن الخطاب الذي تسلم مفاتيح القدس من بطريكها الذي أبى أن يسلم مفاتيحها إلا لأكبر قائد للمسلمين هو خليفة المسلمين والذي اشترط اليهود في الاتفاقية أو العهدة أو التي عاهدها أمير المؤمنين عمر لأهل إلياء كما كانت تسمى اشترطوا ان لا يساكنهم فيها يهود لا يسكن اليهود في هذه المدينة وقد ظلت كذلك عد عدة قرون حتى استطاع اليهود في غفلة من الزمن او غفلة من المسلمين ان يتسللوا ويدخلوا اليها شيئا فشيئا حتى جاء القرن العشرين وبدأت الهجرات الجماعية الى هذه الارض المقدسة سيحكي لنا الاقصى عن حرب الفرنجة الذين جاءوا من اوروبا في تسع حملات كان المسلمون يسمونها حروب الفرنجة والغربيين يسمونها حروب الصليبيين هذه التسمية ليست تسمية إسلامية هي تسمية أوروبية كيف جاء هؤلاء في زعمهم أنهم ينقذون قبر المسيح من أيدي المسلمين والمسلمون حينما كانوا سادة بيت المقدس وحينما كانوا قادة العالم وحينما كان أصحاب الحضارة الأولى الرائدة والمعلمة التي جمعت بين الربانية والإنسانية وجمعت بين السمو الروحي والارتقاء المادي نزلت الروح بالمادة ووصلت الأرض بالسماء أيما كان المسلمين معلمه العالم كانوا قادة التسامح لم يسئوا إلى اصحاب دين من الأديان وكان في القدس للجميع حتى جاء هؤلاء الصليبيون المسلمون فتحوا القدس لم يريقوا دما هؤلاء قتلوا في ضحوه واحده 70 الفا غاصوا الناس في الدماء الى الركب حينما دخل الصليبيون بيت المقدس ايام حروبهم المدنسة وليست المقدسة وظل المسجد الأقصى أسيرا في أيديهم تسعين عاما إلى أن جاء هذا الرجل الكردي الذي عربه الإسلام صلاح الدين الأيوبي هو كردي الأصل كما كان أستاذه نور الدين محمود الشهيد تركي الأصل ولكن عربهم الإسلام هؤلاء في نظرنا عرب لأن العربية ليست من أحدكم بأب ولا أم ولكن العربية اللسان فمن تكلم العربية فهو عربي فهؤلاء الأتراك والأكراد الذين جاءوا من خارج المنطقة العربية ليحرروا هذه المنطقة من ايدي الصليبيين نعتبرهم عربا صلاح الدين الايومي بعد تسعين سنة من احتلال القدس ومنع الصلاة في المسجد الاقصى حرر المسجد الاقصى وحرر القدس دون ان يريق الدماء كما اراقها الصليبيين حينما فتحوها هكذا كان المسلمون وهكذا كان الصليبيون سيحكي المسجد الاقصى هذا كله كيف خذل المسلمون حينما بعدوا عن دينهم وتركوا كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة, الكلمة كيف تفرقوا شذر مذر او ايديا سبأ كما يقول المثل العربي وكيف كان منهم امراء خانوا دينهم وخانوا امتهم وخانوا اوطانهم وتحالفوا مع الصليبيين كما نرى اليوم التاريخ يعيد نفسه تشابهت قلوبهم ما أشبه الليلة بالبارحة يحكي لنا الأقصى سيرة الصليبيين وما فعلوه وسيرة المجاهدين المسلمين كيف فتحوا القدس كيف جمعوا المسلمين من تفرق كيف صنعوا الإيمان الذي هو الأساس والضرورة للجهاد لا جهاد بلا ايمان كان مهمة نور الدين محمود وتلميذه صلاح الدين ان يوقضوا ايمان الامة ان يوقضوا شعلة الايمان في صدور الامة حتى اذا قالوا حب يا اياتنا الامة او هبه يا رياح الجنة او يا خيل الله اركبه يا كتائب الله السيري اجابتهم الامة من كل مكان وهذا ما حدث حينما نادى صلاح الدين لفتح بيت المقدس وعرف الناس انه ستأتي هذه المعركة الفاصلة جاءه المسلمون من المشارق والمغارب يريدون ان يشاركوا في فتح بيت المقدس وانقاذ بيت المقدس وكان هذا اليوم يوما من ايام الله انتصر فيه الاسلام على الكفر واستعاد المسلمون حقوقهم سيحفي المسجد الاقصى عن انتصار المسلمين على الصليبيين في حطين وفي بيت المقدس وفيما بعد ذلك من معارك بأكناف بيت المقدس هناك بيت المقدس وأكناف بيت المقدس وأنا أرى أن أكناف بيت المقدس تشمل بلاد الشام وتشمل مصر أيضا مصر من أكناف بيت المقدس معركة المنصورة واسر لويس التاسع في دار ابن لقمان ومعارك دميات وغيرها كل هذا يدخل في هذه المعركة معركة تحرير القدس وتحرير الاقصى سيحكي الاقصى عن هجمات التتار الصليبيون جاءوا من الغرب والتتار جاءوا من الشرق وكان بينهم تحارف خفي. لم يعرفه المسلمون في ذلك الوقت وعرفوه فيما بعد وعرفناه فيما بعد انه كان هناك بينهم تحالف خفي ضد الاسلام وصدق الله العظيم والذين كفروا بعضهم اولياء بعض وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين يحكي الاقصى هذا التاريخ كيف غنب المسلمون امام التتار استطاع التتار ان يقهروا بلاد المسلمين بلدا بلدا ومملكة مملكة وبهذا انتصروا على المسلمين لانهم حربوهم مملكة مملكة وبلدا بلدا وامارة امارة لم يحاربوا امة مجتمعا حتى وصلوا الى بغداد وقتلوا من قتلوا قيل الف مليون قيل الف, ألف او ألف, الف يعني مليون او اثنين مليون قتلوا بالسكاكين والسيوف ودرت الدماء انهارا وسود نهر دجلة من الكتب التي ألقيت فيه وحمرت الأرض من الدماء التي أريقت فيها ثم شاء الله أن ينتصر الإسلام على التتار انتصر عليهم مرتين انتصر عليهم عسكريا بالمعركة الحاسمة الشهيرة معركة عين جالود في أرض فلسطين في الخامس والعشرين من رمضان سنة 658 سقطت بغداد سنة 656 وبعد سنتين فقط استطاع المسلمون ان يستردوا الثقة بانفسهم وان يستردوا قوتهم وان يأتي الجيش من مصر بقيادة ذلك الرجل الصالح المؤمن القائد المضفر سيف الدين قتز ومعه الجنود المصريون ووراءه ومعه العلماء عز الدين بن عبد السلام الذي كان يقول يا ريح خذيهم فتأخذه من ماذا يحكي الاقصى سيحكي الاقصى هذا التاريخ وبعض تاريخ مؤسف وبعض تاريخ مدين الى ان يأتي ليحكي في ما درى في عصرنا سيحكي لنا الاقصى كيف تسلل اليهود الى ارض النبوات وارض المقدسات وارض البركات التي ذكرها القرآن في خمس ايات بالبركة ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين المسجد الأقصى الذي باركنا حول أرض البركات استطاع اليهود أن يتسللوا في غفلة من المسلمين حينما قامت الحركة السهيونية وعقدوا مؤتمرهم في سنة 1897 ميلادية في مدينة بال او بازل في سويسرا وقرروا ان يقيموا دولتهم في فلسطين في اول الامر عرض عليهم ان يقيموا دولة في الكونجو او في امريكا اللاتينية وكانت هناك محاولات ولكن هيرتزل ومن معه ارادوا ان تكون دولة اليهود في فلسطين في ارض المعاد لتكون حافزا على تدميع اليهود من انحاء العالم واليهود تفرقوا ويعيشون في بلادهم سادة ويعيشون اغنياء وبأيديهم رؤوس الاموال والتجارات كيف تجمعهم اذا لم يكن هناك دافع ديني فواجد الدافع الديني هو اقوى شيء بهذه الاحلام الدينية المستمدة من التوراة ومن التلمود استطاعوا ان يجمعوا يهود العالم حاول اليهود وحاول هرتز ان يجذبوا اليهم الخلافة العثمانية التي كان على رأسها السلطان عبد الحميد رحمه الله واثابه واغرب السلطان عبد الحميد بالمال بالذهب بالملايين من الذهب الذهب لا بالاوراق لن يدفعون اليها اوراقا نقدية ذهبا ذهبا لجيبه الخاص لخزاناته الخاصة وذهبا لخزانة الدولة ولكن الرجل أبى أن يفرط في أرض الإسلام ولا في شبر واحد قال إلا إذا هلكنا يمكن تأخذها مجانا أما ما دمنا أحياء فلن يكون ذلك إلا على دمائنا وجسثنا وهذا مما يذكر للدولة العثمانية دولة الخلافة ولذلك اضمر اليهود الشر لهذه القلعة التاريخية قلعة الخلافة فدبروا امرهم وكادوا كيدهم ومكروا مكرهم الكبار لاسقاط هذه القلعة وهدك هذه المظلة التي اضلت المسلمين ثلاثة عشر قرنا وكانت الخلافة العثمانية ايها الاخوة والاخوات آخر تجمع للمسلمين تحت راية العقيدة سيحكي المسجد الأقصى كيف استطاع اليهود أن يحصلوا على وعد بإقامة وطن لهم في فلسطين من وزير الخارجية البريطاني بولفور الذي كان صهيونيا ووعد اليهود جزاء لهم على ما بذلوه من عون للحلفاء في الحرب العالمية الاولى وعدهم بان ينشأ وطنا قوميا لهم في فلسطين وكما علق بعض العرب وبعض المسلمين قال ان من لا يملك وعد, وعد من لا يستحق وكما علق المجاهد الكبير مفتي فلسطين الاكبر حاج امين الحسيني على هذا قائلا ان فلسطين ليست وطنا بغير شعب حتى تستقبل شعبا بغير وطن ولكن الانجليز الذين دخلوا القدس في تلك السنة نفسها التي وعد بلفور فيها وعدة دخلوا القدس وقال قائدهم اللي بقولته الشهيرة اليوم انتهت الحروب الصليبية الحروب الصليبية الاولى لم تحقق ما ارادت من السيطرة على فلسطين وهنا نحن نعيد السيطرة على فلسطين وندخل انتهت الحروب الصليبية هكذا قال هذا القائد الانجليزي في القدس وقال زميله القائد الفرنسي الذي دخل دمشق واقف هناك عند قبر القائد المسلم المجاهد الفاتح صلاح الدين الايوب قال بشماته ها قد عدنا يا صلاح الدين جاءت صليبية يديدة التقى فيها الفرنسيون والبريطانيون على كثرة ما اختلفوا اختلفوا وتعادوا وتقاتلوا سأحكي الاقصى عن هذا التاريخ وماذا صنع البريطانيون في فترة الانتداب كيف سهلوا الهجرات الجماعية الى فلسطين لم يكن هناك يهود في فلسطين عدة الاف ما الذي جعل لليهود وجودا هو الانتداب البريطاني وليسهل لهم شراء الاراضي من غير المسلمين في اول الامر والاراضي الاميرية التي ليس لها مالك فرد هذه الاراضي التي بدأوا يس... ويقومون عليها مستعمراتهم او مستوطناتهم ثلاثون عاما والاخوة في فلسطين يقاومون قامت ثورة القسام وقامت ثورة سنة ستة وكان العرب والمسلمون في غفلة عما يجري في ارض فلسطين مكان يحسون بالخطر حتى ان رئيس وزارة مصري سئل عن قضية فلسطين يوما فقال انا رئيس وزراء مصر ولست رئيس وزراء فلسطين لا, لا يحسب ان الخطر قادم عليه كانت هناك غفلة وجهالة كان هناك رجل واحد هو الذي يدرك الخطر وينبه الامة عليه رجل اسم حسن البناء كان يتابع القضية بقلبه ولسانه وقلمه وجهوده وجماعته وفي كل عام في ذكرى الاسراء والمعراض يحسد الامة وفي اثنين نوفمبر ذكر وعد بالفور يجمع الامة هكذا سيحكي المسجد الاقصى سيحكي اشياء كثيرة الى ان حدست ليلة النكبة التي حدثنا عنها الاخ الشيخ نصعود وقامت في الخامس عشر من مايو منذ احدى وستين سنة دولة الصهاينة تحققت نبوءة هيرتزل في مؤتمر الف انه بعد خمسين سنة ستقوم دولة اليهود كنا نظنه مخرفا وكنا نظنها احلاما لن تتحقق ولكن الرجل حلم ولم يدع حلمه سابحا في الهواء لقد سعى سعيا حثيثا وعمل هو من معه من الصهاينة على تجميع اليهود على تحريك اليهود من اقطارهم ليجتمعوا وليعملوا على شراء الذمم وشراء الضمائر على جمع تأييدات الأوروبيين والأمريكيين من هنا ومن هناك كان اليهود يعملون بجد والسهاد ليلة نهار وبمقر ودهاء وتخطيط وعلم وأمتنا غافلة عن ذلك في غفلة لاهون وفي غمرة ساهون لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون حتى فوجئت الأمة بما فوجئت به فوجئت بتقسيم فلسطين قرار التقسيم 1947 ورفضوا التقسيم صباح بعد ذلك قل يا ليتنا قبلنا قرار التقسيم ثم ساء الأمر وقامت دولة الصهاينة سنة 15 مايو 1948 أصبحت حقيقة واقعة ذهب المتطوعون إلى أرض فلسطين يبذلون دماؤهم وأرواحهم في سبيل الله ورأينا البطولات الفارعة اليهود انفسهم اقروا ببطولة هؤلاء وقال من قال منهم للضابط المصري الاسير المسلم البطل معروف الحضري قالوا له وهو في اسره اسمع نقول لك بصراحة نحن لا نخاف لا من جيش المصري ولا من جيش الاردني ولا من جيش السوري ولا من جيش السعودي ولا من جيش السبعة نحن نخاف من شيء واحد قال لهم هو قالوا له جماعة الله اكبر هؤلاء المتطوعون هؤلاء هم الذين لا قال وعلى ما إنهم ليس معهم إلا أسلحة خفيفة وهو مهزن تدربون تدريبا بسيطا فقالوا نحن لا نخاف لا من أسلحتهم ولا من تدريبهم إننا جئنا من كل مكان في العالم إلى هذه الأرض لنعيش وهؤلاء الناس جاءوا من بلادهم إلى هذه الأرض ليموتوا فكيف؟ يقابل من يريد العيش من يريد الموت هكذا كان موقف هؤلاء هؤلاء الذين ودعناهم ودعنا منهم من ودعنا كنت طالبا في معهد طنطى الديني ودعنا اخوان لنا وكان فيهم اخ لنا ورفيق لنا اسم عبدالهاب البتنوني كان ضمن ثلاثة استشهدوا في معركة عصلوج دخلوا مصنعا للذخيرة ليختبئوا فيه ثم حس اليهود بهم فقالوا ان مقتلون لا محالة فبدل ان نقتل مجانا لنقتل بثمن وفجروا المصنع بما فيه ومن, ومن فيه دلهاب البتنوني قامت دولة اسرائيل التي اعترف بها الغرب اعترفت امريكا بها بعد ثواني وثم بعدها بريطانيا ثم بعدها روسيا واعلن الجميع ان اسرائيل كما سموها خلقت لتبقى خلقت لتبقى وكيف تبقى بدعم الغرب ومال الغرب وتأييد الغرب المادي والعسكري والاقتصادي والسياسي قامت دولة اسرائيل ايها الاخوة قبل قيام دولة اسرائيل كانت تسقط مدن فلسطين مدينة مدينة والله زلت اذكر ونحن طلاب وكيف نودع هذه المدن بالدموع تسقط حيفا ثم يافا ثم عكا واخونا الجامعي المعروف الخطيب السياسي المؤثر مصطفى مؤمن وكان عضوا في اللجنة المصرية العليا لانقاذ فلسطين كان يزيع من ازاعة مصر ازاعة القاهرة كلما سقطت مدينة يزيع بصوته وهو يبكي وداعا يا يافا وداعا يا حيفا يا عروس البحر يا وهو يبكي ونحن نبكي معه وكنا نظن ان هذه المدن سقطت ولكنها ستعود ما كنا نظن ان هذه المدن ستبقى عشرات السنين وهي في ايدي اليهود ماذا سيحكي الاقصى ايها الاخوة سيحكي ان العرب دخلوا فلسطين بعد ان اعلنت دولة اسرائيل اليهود سموها دولة اسرائيل لن يسمّوها اسماً اتحاد الجمهوريات الاشتراكية الكذا سمّوها باسم اسم ديني تاريخي باسم النبي الذي ينتسبون إليه ونحن أولى به منهم والله تسمّوها دولة إسرائيل ليعلنوا أن الدين له مكانه في هذا الكيام وفي هذا المشروع كنا نحن نبرأ من الدين وهم يدخلون باسم الدين سألني سائل حينما زرت تركيا سنة سبعة وستين لماذا هزمتم أيها العرب وانتصر اليهود قلت له لأنهم دخلوا المعركة يهودا ولم ندخلها نحن مسلمين دخلوها ومعهم التوراة ودخلناها وليس معنا القرآن دخلوها وهم يقولون موسى ودخلناها ولم نقل محمد دخلوها ومعظمون التلمود ونحن نعظم البخاري ومسلم دخلوها وهم يعظمون السبت ونحن لا نعظم الجمعة دخلوها وهم يقولون الهيكل ونحن لا نقول المسجد الاقصى لهذا انتصر اليهود علينا لو دخلناها مسلمين حقا لو دخلناها عبادا لله كما جاء في الحديث المتفق عليه انه لابد لنا من معركة مع اليهود يقاتل فيها اليهود المسلمين. المسلمين فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشدر فيقول الحجر والشدر يا مسلم يا مسلم يا عبدالله هذا يهودي وراء فتعالى فاقتل انظر لا يقول له يا اردني يا فلسطيني يا مصري يا سوري لا يقول له يا عبدالله يا مسلم حينما ندخل المعركة تحت راية العبودية لله وتحت شعار الاسلام حتى ينادينا الحجر والشدر يا مسلم يا عبد الله. حين ذلك نستحق النصر نستحق ان تنطق الحجارة بنسان الحال او بنسان المقال لتنصرنا على عدونا ماذا سيحكي الأقصى دخلت الجيوش العربية السبعة وأبلى منهم من أبلى بلاء حسنا وأسر منهم من أسر مع اليهود وأنا أنظر اليوم فلا أدل ديشا من الجيوش الـ 22 كانت الجامعة العربية في ذلك الوقت طفلة عمرها ثلاث سنوات انشأت الجامعة العربية سنة 45 وفي الثامنة والاربعين بعد ثلاث سنوات دخل الجيوش العربية الان اصبحت 22 دولة و22 جيش هل تحرك جيش من الجيوش ليدافع الفلسطينيين ليشارك معهم هل حرك اي جيش من القوات المسلحة العربية كتيبة من كتائبه لتقاتل مع اخواننا في غزة في الحرب التي استخدم فيها اليهود ما يدوز وما لا يدوز هنا لأسلحة معناها ان العرب في سنة تمانية كانوا خيرا من العرب في سنة الفين وتسعة او الفين لم نجد عربا يتحرك تركوها للفلسطينيين يأكلونها وحدهم يهود العالم يناصرون اسرائيل الغربيون يناصرون اسرائيل الامريكيون يناصرون اسرائيل يعتبرونها كأنها جزء منهم كان اسرائيل جزء من امريكا ولاية من ولايات امريكا المال اليهودي والسلاح اليهودي المال الامريكي والسلاح اليهودي والجميع للبيت وراء هذا الذي يقوم به اليهود الصهاينة في دولة اسرائيل ما حدث بعد ذلك في النكبة الثانية كما سميتها النكبة الاولى كما ذكر الاخ مسعود سنة نكبة 48 والنكبة الثانية كما ذكرتها في كتاب درس النكبة الثانية لماذا انهزمنا وكيف ننتصر نكبة 67 النكبة التي فقدنا فيها الضفة الغربية والقدس ولم تعد لنا الى اليوم وتغيرت فلسفة العرب السياسية بعد ان كانوا يقولون هدفنا ازالة اسرائيل اسرائيل قامت على باطل وما قام على الباطل فهو باطل والباطل يجب ان يزول والظلم يجب ان يزاح بعد سبع تغيرت هذه السياسة واصبحت فلسفة العرب ازالة اثار العدوان هكذا قال عبد الناصر وهكذا ردنا العرب من بعده لم يعد الهدف ازالة الظلم الاصلي الاجتساس الظلم والاغتصاب من دذوره بل ازالة اثار العدوان اي عدوان 67 كأن عدوان 1967 اضفى الشرعية على عدوان 1948 فاصبحنا لا نبحث عن ازالة الظلم الاصلي والعدوان الاصلي ونكتفي بازالة اثار العدوان 67 وحتى 67 للأسف لم نستطيع حتى اليوم ازالته الان حتى اكثرية الان تقول ليتنا نعود الى ما قبل خمسة حزيران او يونيو 1967 حتى هذا لم نعود لانه التنازل اذا بدأ لا ينتهي مدام الامة بدأت تتنازل عن حقوقها شيئا فشيئا تنتهي امرها ماذا سنحكي ايها الاخوة ماذا سنحكي عن العرب واتفاقيات العرب مع اسرائيل وخيانات العرب واستسلام من استسلم ماذا سنحكي نحكي عن الكيد اليهودي نحكي عن التأييد الغربي نحكي عن التخاذل الأوروبي نحكي عن الوهد الإسلامي نحكي عن العجز العربي نحكي عن الانقسام الفلسطيني ماذا نحكي عن ما شاء وماذا سيحكي الأقصى سيحكي الأقصى الكثير من المآسي ولكنه ايضا يستطيع ان يحكي الكثير عن الفضائل عن المناقب عن الانتصارات عن صمود اهل فلسطين عن الصمود الاخير في غزة كيف استطاع هذا الشعب المحاصر المجوع ان يقف وقفة الرجال وقفة الاسود لا وقفة الخراف استطاع هذا الشعب ان يقاوم دبابات اسرائيل في البر وقاذفات اسرائيل من البحر وطائرات اسرائيل من الجو كيف استطاع بامكاناته البسيطة ان يقابل هذا بالصدور بالشهداء بالدماء حتى ينتصر تنتصر الارادة الفلسطينية الغزاوية ينتصر الصبخ على الطغيان المسلح يستطيع المسجد الاقصى ايضا ان يحكي لنا هذه المآثر استطيع المسجد الاقصى ان يحكي لنا بطولات وان يحكي مواقف ايضا من بعض العرب الذين نصروا في فلسطين نصروا اهل فلسطين واهل غزة وبعض المسلمين ايضا كما يستطيع ان يحكي خذلانا الخاذلين يستطيع المسجد الأقصى أن يحكي لنا الكثير ولكن هل نستفيد من حكي المسجد الأقصى هل هناك أذن تسمع هل هناك قلب يتأثر هل هناك عين تدمع هل هناك عزيمة تصمم هل هناك شعوب تستجيب هذا هو الذي نريده اخشى ما اخشاه ان يحكي المذل الاقصى ويتعب في حكيه ويبحى صوته ولا يجد من يستجيب له كما قال الشاعر دعا الداعي فما احد اجابه ولباه الصبى ولباه الصدى لما اهابه وحمق ان تخاطب غير حي وانا يسمع الموتى جوابا لظلت الامة على هذا الجمود وهذا الهوان وهذه الغفلة وهذا التشاغل بالمسائل الخاصة وكل بلد بمشاكله المحلية عن القضية الكبرى التي هي قضية الجميع إذا ظللنا على هذا فلا معنى لأن يحكي المسجد الأقصى ولا معنى لأن يتكلم المسجد الأقصى فما فائرة الكلام إذا لم يكن هناك مستمعون مستجيبون الذي أعتقده أيها الإخوة أن الأمة لا تزال بخير سيظل هناك في هذه الأمة من يسمع للمسجد الاقصى من يستديب للمسجد الاقصى هذه الامة هي التي تحركت حينما احرق المسجد الاقصى من قبل سنة تسعة وستين احرق المنبر للمسجد الاقصى او شيء من هذا المنبر وتحركت الامة الاسلامية من اقصاها الى اقصاها وحركت القادة والزعماء فجمعتهم بعد تفره واضطرتهم ان يلتمعوا في قمة اسلامية لأول مرة في المغرب من اجل القدس والان لا يحرق منبر المسجد الاقصى مؤمر اكبر من هذا المسجد الاقصى يتآمر عليه يكاد له يمكر به حفريات من تحته ومحاصرة من فوقه محاولة حصر المسجد الاقصى بابنية يهودية اسرائيلية حوله مستوطنات في كل مكان محاولة تهويف المكان تهويف المكان المقدس حتى الحرم القدسي كما يسميه اخواننا الفلسطينيون وان كان اخواننا السلفيون يغضبون من حكاية الحرم وكلمه الحرم احيانا كلها معنى مجازي تقول الحرم الجامعي حرم يعني هذا ما يقصد بكلمة الحرم للمكان هذا المقدس اليهود يمكرون به ويقيمون ما يقيمونه تحت المسجد الاقصى مدينة سياحية ويفعلون ما يفعلون ونحن عن ذلك الغافلون هناك من لا يحس بذلك وهناك من ابناء الامة من هو مستعد ليبيع نفسه في سبيل الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يشري نفسه يعني يبيعها فليقاتل في سبيل الله الذين يشوون الحياة الدنيا بالاخرة يبيعون الحياة الدنيا من ابناء المسلمين من هو مستعد ليقدم رأسه على كفه ويضع روحه في يده ليفدي المسجد الاقصى ويفدي القدس الشريف ويفدي أرض النبوات والبركات في المسلمين الكثيرون من هذا وهؤلاء هم الذين يعول عليهم بعد الله تبارك وتعالى بعد نصر الله عز وجل نحن نعتقد أن الأمة بخير وعلينا نحن العلماء والدعاء أن نذكر الأمة حتى لا تنسى وأن ننبهها حتى لا تغفل وأن نوقظها حتى لا تنام وأن نجمع كلمتها على الهدى وقلوبها على التقى ونفوسها على المحبة ونياتها على الجهاد في سبيل الله وعزائمها على عمل الخير وخير العمل هذه الأمة ستظل بإذن الله قائمة على أمر الله لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك كمر والإمام أحمد و... والطبران عن أبي أمامة الباهري أنه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من جابههم أو من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون قالوا وأين هم يا رسول الله قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس يجب أن نكون من هذه الطائفة القائمة بأمر الله الثابتة على دين الله المجاهدة في سبيل الله كل منا يجاهد بما يقدر عليه هناك من يجاهد بنفسه وهناك من يجاهد بماله وهناك من يجاهد بمقاطعة اليهود التي تكلم عنها شيخون الشيخ عبد المعز يجب ان نقاطع بضائع اليهود وبضائع الامريكان بضائع الامريكان التي نراها في كل مكان ونرى لافتتها تستفزنا وتتحدانا يجب ان نقاطع وعلى الجميع ان يعملوا حتى يرى الله عملهم ورسوله والمؤمنون وان يدعو الله تبارك وتعالى ان يدعو الله تبارك وتعالى بالنصر لاخوانهم المجاهدين المحاصرين الصامدين في فلسطين نسال الله سبحانه وتعالى أن يفتح لاخواننا فتحا مبين وان يهديهم صراطا مستقيمة وان ينصرهم نصرا عزيزا وان يتم عليهم نعمته وأن ينزل في قلوبهم سكينته وأن ينصر عليهم فضله ورحمته وأن يرزقهم يوما كيوم بدر تعلو فيه كلمة الله وترتفع فيه راية القرآن ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون والسلام عليكم ايها الإخوة والاخوات ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الله وبركاته